سجل لنا أعذاب الألحان وحي الرجال الثنافية قصد الشار đầuها للإيمان اهدي لهم الفقافية سجل لنا أعذاب الألحان وحي الرجال الثنافية قصد الشار đầuها للإيمان اهدي لهم الفقافية اهدي لهم الفقافية فيها شارور اشجع الفرسان أبطل نال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 بغداد وبين مع لبنان تشهد لهم بالفروسية وفي الشام صدوها للعدوان دكوا صروح نصيرية دكوا صروح نصيرية يا راوي يا جاهر السجان فيك الصفات